ولقد فتن الذين من قبلهم فلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَافِرِينَ أَمْحَسِبَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيَئاتِ أَن يَسْبِقُونَ ما من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإن يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن ونغفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِيمَا لَيْسَ لَكَ فِيهِ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 17. سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 18. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 ووجوده واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين 111. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده 112. إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ. 117. وإن أشأث الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه جزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه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 يُقَرِّبُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاؤُنَا وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي هو هو العزيز الحكيم، لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أجره في الدنيا.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 أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 117. بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي جَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا 117. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 أزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنتم 114. لن تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون 115. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 117. ويسمى العذاب 118. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا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 وَكَأيِّ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفقون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 به الأرض من بعد قال ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدنيا دار الآخرة له الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم ما إلى البر إذا هم يشركون أو بما آتيناهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنه ويتخطف الناس من حولهم